بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدعاك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبتوذ وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من تقلت موازينه فهو في عيشة واضية وأما من خفت موازينه ومن أدراك ما هي أحنا